ص ل ا ة القيام ا ت ا ب ك م الله اكبر ل ل ه أ الحمد العالمين الرحمن الرحيم لله رب اهدنا الصراط ل موسوعه س ت النابلسي ي ه للعلوم ي آمين الاسلاميه ل ذ ي يرجون ل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 يومئذ شركه ا ل ي ه د ت شركه م ونزل دعويه غير ربحيه ذ ا ل ل ح ق ل ر ح م ن و ك ا ن ي و م ا ع ل ل ى ا ا ك ف ر ي ن عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني ا ت ق ذ ت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا قليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا وقال الرسول يا رب ا ن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 وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج, اجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا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 ا ل ر ح م ن ف ا س أ ل ب ه خ ب ي ر ا و إ ذ ا ق ي ل له س ج ي ل ل ر ح م ن ق ا ل و ا و م ا ل ر ح م ن أ ن س ج د ل م ا ت أ م ر ن ا ا و ز د ه م نفورا الله أ ك ب ر الله اكبر تبارك الذي جعل في السماء ب ر و ج وجعل في هاسراج ا وقمر ا م ن ي ر ا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفت لمن أ ر ا د أن ي ذكر أ و أ ر ا د شكورا الله, الله.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 أ و ل ئ ك يجزون الغرفه بما صبروا ويلقون فيها ت ح ي ة وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبا بكم ربي لولا دعاءكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما الله, الله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 قاسين تلك آ ي ا ت الكتاب المبين لعلك ب ا ق ع نفسك أ ل ا يكونوا مؤمنين إ ن شان نجزل عليهم من السماء آ ي ه فظلت اعناقهم لها خاضعين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 ج م ع ا ل س ح ر ة لميقات و م م ع ل و و م ه النابلسي للعلوم ا الاسلاميه ل فلما جاء ح ر ة ق ا و لفرعون أئن لنا لأجرا أئن إن قال ن ع م و إ ن ك م إ ذ ا ل م ن ا ل م ق ر ب ي ن ق ا ل ل ه م موسى أ ل ق و ا م ا أنتم م ل ق ق و و ن ف أ ل ا ح ب ا ل ه م و ع ص ي ه م و ق ا ل و ا بعزة فرعون ء ا ل ن ن ح ا ل غ ا ل ب س ن ف أ ل ق ى موسى عصاه ف إ ذ ا هي تلقف ما يافكون ف أ ل ق ي ا ل س ح ر ة ساجدين قالوا آ م ن ا برب العالمين رب موسى وهارون قال آ م ن ت م له قبل أ ن اذن لكم إ ن ه لكبيركم الذي علمكم السحر ة فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم و أ ر ج ل ك م من خ ه الهدى ش ن ك ه م ع و ي ه غ ف ر لنا ر ب ن ا خ ط ا ي ا ن ا أن أولى كنا ا ل م ؤ م ن ي ن ا ل ل ه ا ل ل ه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 شركه الهدى شركه بعبادي إ ن د ع و فأرسل ي ل غير ربحيه ن إن ذات ل مضمون ا ج م ي ع ح ا ع ي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 قالوا ب ل كذلك يفعلون الله الله ل وجدنا آباءنا ا أكبر الله أكبر ح م د لله رب ا ل ع ا ل م ي ن الرحمن الرحيم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 والذي أ ط م ع أن يغفر لي خطيئتي ي و م الدين رب ه ا ل ح ق ن ي ب ا ل ص ا ل س ي ا للعلوم ن الاسلاميه ي ن و اسماء الله ا ل ح س ن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 من دون الله هل ينصرونكم أ و ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاؤون وجنود إ ب ر ي س أ ج م ع و ن قالوا وهم فيها ي ق ت ص م و ن ك ا ل ل ه إ ن كنا لفي ضلال مبين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 و إ موسوعه و النابلسي ا للعلوم الاسلاميه ع ل ك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 و ت ت خ ذ و ن م ص ا ن ع ل ن و إ ذ ا ب ش بطشتم ت م ج ا ر ي ن فاتقوا ا ل ل ه و أ ط ي ع و ن و ا ت ق و ا ا ل ذ ي أمدكم م ب ا ت ع ل م أمدكم و ن ن أ ب ع ا م و ب ن ي ن و ج ن ا ت وعيون إني أ خ ا ف علي ي و م عظيم ق ا ل و ا س و ا ء ع ل ي ن النابلسي أوعرت أم م ت ك من ل ن إن إ هذا ل ا خ ل ق ا ل أ و ل ي ن و م ا نحن ب م ع ل ذ فكذبوه ي ن ف أ ه ل ك ن ا ه م إن ف ي ذلك ه ك ل ه و ا ل ع ز ي ز ا ل ر ح ي م ا ل ل س ا ل ل ه أكبر ا ل ل ه أكبر, الله أكبر. صراط الذين ن أ ع م ت عليهم ل غير م ا غ ض و ب ع ل ي ه م و ل ا ا ل ض ا ل ي ن ك ذ ب ت ثمود ا ل م ر س ل ي ن إذ ق ا ل ل ه م أ خ و ه م ص ا ل ح أ ل ا تتقون س و ل ا م ي ن ا ت م و س و ع م النابلسي أ أ س إ للعلوم الاسلاميه ا س م ا ن الله ط ع ا هارضين و ت ن ح و ن من الجبال بيوتا ف ا ت ق و ا الله و أ ط ي ع و و ن ل ا تطيعوا ا أمر ل م س ر ف ي ن ا ل ذ ي ن ي ف س د و ن ف ي ا ل أ ر ض و ل ا ي ص ل ح و ن ق ا ل و ا إ ن م ا أنت م ن ي ه اسماء أنت إ الله ا د ق ي ن قال هذه ناقه لها شرب ولكم شرب يوم م ع ل و م ولا ت م س و ه ا بسوء فياخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فاصبحوا نادمين فاخذهم العذاب ان في ذلك ل آ ي ه وما كان اكثرهم و إ موسوعه النابلسي ع ز ي ل ل ه أكبر ا ل و م الاسلاميه صراط الذين موسوعه عليهم غير ا ل ي م النابلسي ض ل ي ت قوم و ط ا ل م ر ل ن إذ ق ا ل ل ه أخوهم م ل و م ا ل ا س و ل ا م ي ن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 قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال إ ن ي لعملكم من القالين رب نجني و أ ه ل ي مما يعملون فنجينا المرسلين إذ قال موسوعه النابلسي للعلوم ا ل أجر ا س ل ا م ي ن أ و ف و ا الكيل س م ا ت ك و ن و الله من ا م خ ر ي ن و الحسنى ولا ت م و ا ل س أشياءهم و ل ا ع و النابلسي في ا أ ر ض م ف س د ي و ت ق و ا للعلوم و ن قالوا إ ا أنت من ا ل م م س ح ر ي ن و ا أنت إ ل ا بشر م ث ل لمن ل ن وإن ظنك ا ا ا ك ر ب ي ن فأسقط ع ل ي ن اسماء إن كنت من الله ص ا ا د ق ق ي ن ربي أعلم بما ب أعلم تعملون و ف ك ذ فأخذهم ذ ع ا ب يوم ا ل ظ ل ة إ ن ه كان ى الله موسوعه د لله ر ا ي ا ل ن ا ا ل س ي م ا ل ي ن ن ع ل و م الاسلاميه تكون م ن المنذرين ب ل س ا ن مبين عربي و إ ن ه لفي زبر ا ل أ و ل ي ن أ و ل م ي ك ل ه م آية ي أن ع ل م ه ع ل م ا ء بني إ س ر ا ئ ل ولو ل ن ن ز ا ه ع ل ى بعض ا ل أ ع ج م ي ن ف ق ر أ ه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 شيرتك ر ا ل أ ق ب موسوعه ف النابلسي ح ك م ع ك من ا م م ؤ ن ف للعلوم ص و ك ف ق إني ي ب ر الاسلاميه ت ع م و و ن ت على ل ع اسماء ح الله ا ل ح ي ن إن ينزل على كل أ ف ا يلقون س م ع و أ ك ث ر ه م ك ا ذ ب و و ن ا ل ش ع ر ا ء ا ل موسوعه النابلسي للعلوم ي الاسلاميه ا ل ذ ي ن ي ق ي م و ن ا ل ص ل الدكتور ة محمد ر ه م ب النابلسي ل و س ى ل ق ا ا ل ق ر آ ن من لدن حكيم عليم اذ قال موسى لاهله اني آ ن س ت نارا ساتيكم منها بخبر ساتيكم منها بخبر او اتيكم بشهاد قبس لعلكم, لعلكم تصلون فلما جاءها م ن ا ل ل ه رب ا ل ع ا ل م ي ن ي ا م و س ى إنه أنا ا ل ل ه ا ل ع ز ز ي ا ل ح ك ي م و أ ل ق ع ص ا ك ف ل م ا ر ي ه ا تهتز كأنها م ل س و ع ه النابلسي و ء ف إ ن غفور ر ح ي م و أ د خ ل يدك ف ي جيبك تخرج ي ب ض ه ف ل م ا ج ا ء ت ه م آ ي ا ت ن ا ا مبصرة ق ل و ا ه ذ ا س ح م س ن ى الذين ن أ ع موسوعه ت عليهم ل غير م ا ل ي م و ل ا ل ي ن ا داود و س ل ي م ا ن ع للعلوم ا الاسلاميه ي ن كثير من د وقال يا أ ي ه ا الناس علمنا منطق الطير و أ و ت ي ن ا من كل ش ي ء إ ن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن و ا ل إ ن س والطير فهم يوزعون حتى إ ذ ا أ ت و ا على و ا ج ي النمل قالت ن م ل ة ي ا أ ي ه ا النمل د خ ل و ا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 و أ د خ ل ن ي برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال مالي لا أ ر ى الهدهد أم كان من الغائبين ل أ ع ذ ب ن ه عذابا شديدا أ و ل لأذبحن أ ذ ب ح ن ه أ و لاذبحنه او لياتيني بسلطان مبين فمكث غير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 ص د ه موسوعه عن السبيل النابلسي ل ي ع ل و م ا و ا س ل ا ت م ل و ن اذهب بكتابي هذا ف أ ل ق ه إ ل ي ه م ثم تول عنهم و ا ل موسوعه ر فانظري تأمرين إليك إن قالت ل ل ماذا ا م ك إذا دخلوا قرية أ ف د ا أعزة ل ن ا أ ب ل س ذ للعلوم ك ن وإني ر س ل ة إ ل ي ه م ب ه د ي ه ف ل م ا ا و س و ع م ا ل ن ا ب ل ن ي ا ل ل ه خير م م ا آتاكم ب ل أنتم بهديتكم تفرحون ا ر ج ع إ ل ي ه م ف ل ن أ ت ي ن ه وإني عليه ل قال و ي أمين ق الذي عنده علم من الكتاب أ ن ى اتيك به قبل أ ن يرتد إ ل ي ك ضربك فلما راه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي قال هذا أ م أكفر و م ن و ع ه النابلسي م غني وكريم للعلوم نكر ه ا ر ش هانا تكون الاسلاميه ذ ي ن ل يهتدون م جاءت ل أ ك كأني ذ ا قالت عرشه وكنا مسلمين وكشفت عن ساقي وصدها ما كانت تعبد من دون الله انها كانت من قوم كافرين قيل لا ادخل الصرح فلما راته حسبته لجهه وكشفت عن ساقيها قال إ ن ه صرح م م ر د من قواريب قالت رب إ ن ي ظلمت نفسي و أ س ل م ت مع سليمان, وأسلمت مع سليمان شركه ا ل ذ ي ن أنعمت ع ل ي ه م غير ا ل م غ ض و ب ع ل ي ه ذات مضمون ا ل ل ق د أ ر س ا إلى ث م و د أ خ ا ه صالحا أن ع ب د ا الله فإذا هم ف ر ي ق ا ن يستصمون س ت ع ج ل و ن ب ا ل س ي ئ ة الحسنة قبل ل و ل الله ل ا تستغفرون ع ل ك م ترحمون ق النابلسي و ا ط ي ر ك معك وبمن ق ا طائركم ل ل ه ب ل أنتم ق و م تفتنون و ك ا ن في ا ل م د ي ن ة تسعة ر ا ط ي ف س د و ن في ا ل أ ر ض و ل ا ي م و ن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 أ لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي أفلح موسوعه ت ز النابلسي للعلوم الاسلاميه ح BANA- 「ありがとうございま ومن شر غاسق إ ذ ا وقب ومن شر ن ف ا ث العقد ت في ا ومن شر حاسد إ ذ ا حسد قل أ ع و ذ برب الناس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 اللهم إ ن ك عفو تحب العفو فاعف عنا, عنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم انا ن س أ ل ك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله م الله الله اللهم ع م منه ن ا اعز ل ل وسلم الاسلام والمسلمين ل ل ه واذل الشرك والمشركين واجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم وفق امامنا اجعل عمله في رضاك يا رب العالمين إ ل ى م ا تحب وترضى و ف ر لنا و ل و ا ل ب ط ا ن ة ا ل ص ا ل ح ة ا ل ت ي تدله على ا ل خ ي ر و ت ع ي ن ه ع ل ي ه ر ب ن ا ل ا ن ا في ا ل د ن ي ا حسنة و ف ي ا ل آ خ ر ة حسنة و ق ن ا عذاب ا ل ن ا ر ر ب ن ا ت ق ب ل م ن ا إنك أنت ا ل س م ي ع ا ل ع ل ي م و ب ع ل ي ن ا إنك أنت ا ل ت و ا ل ر ح ي م و ا غ ف ر ل ن ا و ل و ا ل د ي ن ا و و ا ل د ي ه م وجميع ب ر ح م ت ك يا س و ع ه النابلسي للعلوم الاسلاميه